فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون